اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سي قاف كذلك يوقي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 118. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم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 وما اختلفتم فيه من شيء فَحُكْمُهُ إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فَادْعُ واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأملت لاعادل بينكم وأمرت لاعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا خدّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يخاجون في الله من بعد ما استجيب له خجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُ الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر مما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 صيبت فان بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انت بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتلبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ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 لصراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور صدق الله العظيم